تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَذَنَتُهَا أَلَمْ يَئِسْكُم نَذِيرٌ قالوا بَلَا قَدجَ أَناَا نَذيرُرُم فَكَذَّبنَا وَقُلنَا مَانَ الزَّل اللَّهُُ مِن شَيْئ إن أَنتُبْ إِلَّا فِي ضْوَلَالٍِ كَبت وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَثِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَاهِرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 طَائِرٍ فَوْقَهُمْ صَافَّتْ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ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 بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط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 لََّا رَأَهزُ الْ الفَةًسي أَتجوه الذيينَ كَفَر وَقِيلَ هذا الذيكُ تُم بِه تدعرون